بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <تصفيق> القواعد الفقهية لا بريج الفصل الخامس القاعدة الخامسة من القواعد الخمسة قراءة حديث عن شقادة ما هو الالمورب مقاصدها المشقة التزليم ها الضرر يزال ها المشقة لا يزول بالشك ها العادة محكمة العادة محكمة يعني شيء العادة محكمة يعني عادة شتيكي سابتة يعني بمعنى ناشئا وحكم في أكتف مع القاعدة ما لا ينضي ساتش أن العادة تجعل تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة عدد أكيد الحكمات بوتي بو إثبات حكمك الشرعي يبوا يحكموا فرورة الشرعية بين الروا عدد مراجعة كأن عدد أجرهاتو أو فرور حكم الشرعية بمن يعني مطلقه بمن هنا كشون بكاري بينهم يا تفاصيله يبوا ما أجرناه بعادة بتاعي بدوش أنا لبابي ع عاديةش يعني كعادة أجرهاتو نصف لو براهاتو كحكمته ما إثباتك أجرهاتو نصف هاد وكأته موجب أو نصاً عمل بورك يعني على النصك هذا خواصي عمل بورك ولا يوجد ترك النص والعمل بالعادة كات أدريزني النص كواصي تركب كانوا أو كات لأنه ليس للعادة الحق تغيير النصوص عادة ما في جورياري نصك عنيف جاني نصبور. وكل أمر يظهر حادثة مثل خالق سرقوتكات، واني امردم رجبا وقتكات. شو زينم؟ هذيك يوم ما يريخو يزور جار مخالفين النصوص. دوستمان يمخالفين النص؟ عادة شرنا خلق. سر مرد مخالف عادث الخلق. والنص أقوى من العرف نص دقيق. ما هي استغلة؟ لأن العرف قد يكون مستنداً على باطل. شو زيني؟ عرف. سنة دي عرفات اشياء. استنادی لسش تگی نحقو نحقو باطل کردی است اصلا. عین باطل دامز و آورد. فجاری وای و هز. لسید باطل دام. و کوزه زمانی کرد واری خون. نه. و پیرویت بدعت. این تحرام. بدعت اوسانه کته بیجش تگی باشه. تو کار زمانه و وای يتدخل على سبب الناس يدريه من اللي عام يا عاملي اللي منا عام هني بوتيرو هل عرف دبالهم دليل بوخوي بوتيرو تعريف العادة عادة شيا دابونا بيت الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية وهذا تعريف الأصولي فأنا كتكرار كذا بلامهيج باستارو تي ونديكي عقلي لنيواني أو عادته لنيواني أو كخوج أمكارا كادني لا تستندسك على هنا يقول تسريعا هل تبقى أم هل تقنى لا تقنى السجارة فيها لذلك يأتي هنا يقول هنا يقول هنا يقول هنا يقول هنا يقول ها ها ها أما عند الفقهاء ما لا أصولين الله هذا في هنا فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند طباع السليمة ها ها. خو زۆرێک لە عرف خ نایژی هەمووی عادەت عادت ی شتێکی باش مثل کاوراتات ماڵی پێزو احترامی لێگری هەر لە ئڵ مثلا بۆ نمونە ئاوی بۆهێن او هێنان بۆمیان هر لە وڵ شتکی چییە کی باش و عقڵیش پەسندییەکا بۆچی ک کابداچ تینی بت یڕووی نەودوای وبرت لە سقام جيل أبيته ده أما جيل ده وش تاني كتكرارك وعقل معقولش هيك أو أنا كمخالف الشغل لاي طبع سليم كان ها طبع شتية نشريين ردي محكما اسمه فحول من التحكيم هو القضاء والفصل بين الناس فإن <تصفيق> العدل تكون تكون حكما يرجع إليه عند القضاء والفصل محكما إذا نخو خب اسمه فحول باب الشيء باب تفعيلة وأية مخايرف ما؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ شو أنتم أكان يعني لا بما أن الدعوى قرتنه حكم كردن حكمية كردن لا تحكيمه هذا كأي شبرة تلاشي القضاء والفصل يعني شو بيسم الدعوري يأكل عكربنا ويش لبني خالقية يعني عدد أبته الدعوار يكون أبته حكمك لكاتي بداوي وبريار وقر... ويجلأكذنوا يمسلك أنا شيء كين مناجعي كياكي تعريف العرف عرف شيء تبعا الأمر الذي استقر في النفوس بشهاد العقول وتلقات الطبع بالقبول تبعا قالتوا عتقبا عادة لو اشتكي لنفسك أنا سخام جربوها عقل شهتي بوعداد وطبع الصدق سليمة عانش لا تجينا لا مقولك قبولك متى تكون العادة والعرف حجة وحكم لكاتك عادة عرف دابو ناريتو كوديكم عنواتاني أبيت دليل أبيت دعوار يعني يعني أبيت حكم يعني أبيت حكم بشي إنما يعتبر العادة والعرف حجة وحكما عند عدم مخالفتهما لنص شرعي أو عند عدم شرط أحد المتعاقدين عادة عرف دابو نريد لكاتك أبيت حجة ودعوار يا حكمك يا كريت نکاتی که مخالفی دقیقی شری نکرد یا نکاتی که یکی از لترهایی ماملا شرطی نکرد که بیاد. اولی شرطی نکرد. وقتی مثلاً برویم ندیدیم فرویکم ماملا کن تیغی هر برویم ندلم منطقی نیکم نداریم. اگر گرتنی باخ ترس که باسی آورن که بین چنیکا، چنکود، اگر تو بودی، اگر بر، اولی این منطقه باخ و چنین هم دن، این کات کا عادت باسی قالوا كاتوا ولا أجناتهم متعاقدين شرطي عندنا وكاتي الحكم معادت لا أدليتهم دليل يا أبنائي من القرآن يقولون قالوا تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني أو أفرتانا مافيا لسرج وكان هيش وان فيها وكان مافيا لسر أوان هي بمعروف بفيالق بعرف باشتكر نوعاً تاني نريد بسند عدد بسند عرف بسند قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ببيعاتي وبمعروف كاكاتا يعني أويك لبين خلق عباو وشكيباشي أذاني ومخالفي ناصني ومخالفي عقلني وعقل سلم تأيدي أكات وها معاشرة لقلشنا عنا بك المعاشران ينسكوت هاو قال الإمام القرطبي العرف والمعروف والعارفة كل خاصة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوذ إمام القرطبي والفرمية عرف ومعروف وعرف هذا أبو نريد كله كدو عريقه معنى الله أحمو خصلتك خصلة خفلت وشي أجل يعني يوي كلنا وخلطيها خلط بكاري أهيان وكو مثلا الحلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله وخصلتش يا أخوة الحلم والأنات حلمو يلمني أنه لا سرخوي أه سوى خصلات. همو خصلتكي اا جوان كافاتن لي ونفسو داروني خلقي مطمئن مطبعين في ونجي ارمغني يعني بمعنى بيان خوش قالو تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الايمان فكفارت اطعام عشرة مساكين من اوصق ما تطعمون أهلِيكم ينظر في مقبل الطعام إلى العراف السائلة والعوائد المتبعة. نماي وخايف رافل مشي خواني لتنادي السيون كانت أنا تبلغ هو يا أخواني جيت أدمت أنا نازل نوخل أسيرني أتنب. بلام خواني مؤخر زت وعقدي السيون كانت بو يعني ليبران بويسون تنخو. برجعت عن دعوة يعني ليبريان كسبون. قبلت كذا ما جب بخوانا بخوانيكم أول لا خو. فراستان رات ارفتس و دنه است اما اگ resolezه کازیم ارو ارهای و پانند قانندن سان Rendان استزار 식ن ودین زفن است بان منِ او دادا نمیسکین назад شنه موریاب این باه الان خومIB راجع به اكل اول foto این با دوسران فقدرون بان SAN 0ٰ سی اخده ای به اول فرم ارجع اقویی خلق امرو بالا برنش فاسولیا و برنج نازانم زنم او کنید تقصیر سوزی خورشتی هستند که مالی بعد می آورم از آزاد و نا آزاد اما نماسونه کبراش خود و خوی خخ تکن نه خلقیات چینو تیجی تیجی کسانی که ماسونان متوسطن تیجی کسانه که دولمن کبرد دولمنی دولمن خویل مالشی هوا وچن لمى مابر مثلا وجوز هر شي روز مثلا كاور گوشي كاور و نمونه او كلا اورفا ام بودن اروپا عادتن أه ينظر في مقدار الطعام إلى العرف السائدات، ما شاء إلا الراعي خارج من يكى، ثم شايش يجن، لا هو عرف أنا يكى ولا يعني, يعني بمعنى بم عنا مسلطة، والعوائد المتبعة، أنا خدت خلق في ريوش يعني في ريوش يجن شو نيك؟ سؤالاً أنا عايشة أن هند بنتا بنتا عتبة هند هند يا أبو سفيان يا أبو سفيان عتبة. قالت يا رسول الله، فمئات إن أبا سفيان رجل شحيحاً. وجاء أبو سفيان كأب راجي رجدي شو تمينا؟ ولا سب داس واحد عن شيء. عادته. ما زاني؟ مكسر. وليس كأب راجي سفيان كأب راجي رجده داس كتشوا؟ شو ولازم يعطيني ما يكفيني وولادي. أو نمبيان هذا بس بشي خاموم مناركم كا. إلا ما أخذت منه خوم وهو لا يعلم ما قالش تك خم ليب ومؤن زانك. هو ولا على مؤن فقال خذي ما يكفيك وولاديكي بالمعروف. فمي. أو يك بشي خطو منارك أكاد في حواتي. يعني مورك العرف تنتشر. بيب. قال العلماء العيني وهذا يدل على أن العرف عمل جار. زانا عيني دوات. حنفية اللهم. فأما إجمالاً قولي كعُرف إشكال الرواية وكاري في أكريته جارية خلص وقال ابن بطال العرف عند الفقهاء أمر معمول به. فما عرف لا يزانا لنا لا فقهاء إشكال كاري في أكريته. ينجم عن ابن عمر قال قال, قال رسل الله عز وجل الوزن وزن أهل مكة والمكيال والمكيال أهل المدينة. فين خاص رسل الله فرمي كياش أنا كياش أنا يخلقي مكاس. فيوانج فيوانج خوكي ماذا بك يا شنو؟ كش أنا أوكل دواين كيلو ترازو فيوانج أويا كايخش كأكو مية درهم أو كبوتي قديم يختناي بوتو يعنيو دبوت مثلاً بيس بوت شاربوت ولكن كش أنا مثلاً يكيلو يا قديم ما فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عادة آل المدينة لأن عادتهم الكي ااا الله عليه وسلم عادته اهلي المديني اللي برشاكو دو رجايكو تشكا عادتي اون شيه جواني وهلي ما اما طيوانن اون كشان اه وكان وانا ما كانو اهل تعتبر عادتهم في الوزن اهلي ما كان اهل يجيبو يعني شو وزن يعني منظور يوجعوش كان بوی و میوه‌جات اغلب وی نکی وانیا و پیمانه نکی. توی سامردنا و سیو میو آن بیت پیمانه پیچیه پیمانه چوک شوخه سیوهاب شوخه سیوهاب چورا باقی نکارم. مثلاً برم نگنم اکری نگنم اکری و پیمانه. جو اکری و پیمانه. زور زون. باقی شتەکانی تر و پیوانه زحمت. اما ایراک ایراک عدد دوام میزک میزک مامر مامر پیوانه و کیشانه نبود هر بار بره بو کارشیت مامردانه و خود دانه که ولد بینیم ایتذ و ای خود ازوی خود چه اما با پیوانه و که کاملا بزرگ میتوند کیشانه نبود و کیلو میتوند آونه کیلو هر بار بره والزم ازاي ولاذا وزعوا فوق عمليه اوكي عمر بن الخطاب أصاب ايضا بخيبر وميكرو خطاب لخيبره سجل يكدست فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها هذا لا في عمر بن صلى الله عليه وسلم خلاص مشوره بين مشوره لللخ او كمشوره قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امر لي اخلص اجتماع بالاستقبال تشيبكم والله يا جميل الحسن لم اصب مالا قبضته انفس عندي منه والجميل الحسن من خيبه لما لكم دست كنت زين دست كنت او حاجه لا منه لو قران بحاتر فما تأمر به فامي امرك هيك شي انا استعمار يعني بمعنى ذلك من قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بيها فمي أجد بتبعي أو هابك أطلعك الرابقرة لديك وقف وبرهمك كالصدق قال لا جناحة على من وليها أن يأكل منها بالمعروف فمي؟ كوايب نعني إلا سر كسكة سر برستيبكات بشي عواتي لي بخواهات معنى ما عرفتها سجاء أن يأكل منها بالمعروف القواعد المندرجة تحت هذه القاعد او رسائنك جل مجموعي او رسائن اولا استعمال الناس الحجة يجب العمل بها كان برد خلق الاشتراك ويجب ابي عملي فكري العبرة للغائل بالشائع لا للنادج انما تعتبر العادة اذا اضطردت إذا او غلبت عادة لك تكرر اكريت يعني بمعنى معتبرة يعني عملي في اكريت اكبر هاتو مضطريد بك يعني بمعنى متوافق الى امو شنوه انك او غلبا دياه اغلب واحد اغلب عدد ما دمشي ها نبشو عزيز ادلو منا مثل كريكار اولي ناني في فيدي ناني فيدي اغلب غرف شوه نور ناسا ناني فيدي ايش ناني فيدي مثل كرناس ها اه كذار اه وقو باس ابو سمانوان كرناس الشهر شهر يعني كرناس اه رشته هش كرناس كنس كركال فضام شبه العبرة الغالي بالشائع لا عبارة سيا، يعني أو كمعتبرات أو كأغلب باو يعني باو، يعني بلاو غيره باو. لالنادي. نشتي دجما. دجما حكومية بابزان دجما. شو دجما يعني بمعنى كمية. شو رأي العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. عرفك لفظ كان لصريح ما كريت. أوياك أو, أو كاتيك كارككرا ولا قالوا قد جت بيت مستقبليش بيت نواكودواي أو عرفك يتربيه تبيش مثلاً بنا منا كلام معملاً كله امثال سال سالي عدد سرقة عرف غوريه عرف في بازار غوريه أو كاته عرف كم هاي ناقش الحك خذه ت تتركوا بدلاء في العاد حك خذش تترك كده اجهات وعدد نشانه اربعة وثمانون نجوت عدد آوره گوشت آنها کار به یه حیوان. و ماسی مریش کوماسی وانی ها بعضیها و حساب اکریت ولی با مطلق وسیعی گوشت اطلاق مکری وسیع. اگر کاریجتی که نمالی یا ما باستی مریش کنیم. خسمنی خواهد بودی خسمن گوشت عرفی نه که آماده نیتی نیتی هر شیبه ولی اگر نیتی نبود حالا بو چی ولن آزادن تو ما گوش نخویم یک نیتی یهیزم نه فرق از ما این عرض خالق گور بوچی ونکا بوگوشی حیوان اگر که سه دوا ای خوب زیاد باشه خو گور چیه اتلاق عادت که گوری وا و چهارپی های چهگلستر زیره بیوانکار زمانی عربيه بو این داب موامین داب بطیق <تصفيق> تیل ارد ولا طایری یطیرو بجناحه حیل های چه لذره یه داب سه چه ولی لحجم مردم داب بو چهارپی داب بو مثلا بو خاصه کتابو نيو ستارو كووتارواي يشتق بينسي او بوايكا كساد كدي الاشاره المعهوده للاخرس كالبيان باليس ا ماجي كيسك اللافا او ازانوي بزمان المعروف كالمش.. المعروف عرفانك عرفانك المشروط الشرط ومعلوم أستوى <تصفيق> نسيت. يعني أشتكي اللي عرفه باو ماش يا غالبة. وكم وياك الشرط تتجد بالشرط التعين بالعرفي كالتعين بالنص. أشتكي بعرف تعين كرابة. النص تعين كرابة. كبر أبونا منا كان من نفقيته نادر. شنقا جرا كا من دوله من نفخم أما عرفك وكوان نصو تشيت هاشن نفقاي زن واجب الاسر وها عاش شناخو يتنازل لي ودي من نفقم نغرف وقد اويكو جنوسو بينه كاو بينه انا نفقا لسار اس توي خور اوشيا مانيفيست ايش قالني اخو اواياكا يعني المعروف وبين المشروط بينهم اشتكن ماي خلطي تازلك انا باو عرفه او اواییه که شرف د را بله بیان و ب تو کابرا کاجره او کار بارم بۆ بنیره اویان او مسله مثل آیا ک ریکه لە خاان کار خانه زی سر کابرا است اگر او و ادان او و وای ش داه کاره بژ نامواسمو این او شوونه عمل یعنی نی ت کشه اوو کاات که لا ينكر تغير الأحكام الاجتعالي بتغير الأسن يعني إن حكمة كان لك الحكم اجتعاد يكان بغورد ريه بغور ياري زمان زمان قوارا وانيا عرف قوارا او كانت حكم قوارا قوارا الأمثلة نمون حد الماء الجاري الأصلاح أنه ما يعده الناس والجاج هذا هو الرواان او او هذا الرواان او من معنه او او ما معنه او, أو, أو ايو روان ايو روان شو اكاما اور روانك بيزين اغراض المجالس <سؤال> <سؤال> دييكو ام المجالس <سؤال> دييه مثلا بونونا بين تفسيرتينا ها اويك الخلط او اور روان زين هل <سؤال> خط هل <سؤال> هذا خط بالروواني <سؤال> روان تمام العمل المفشل للاستيراد مفوضا الى العرض كاريكلنا نيوجا اي كي نيوج باتالكاتو اگر تبو خرشي غلط في خرشي غلطي و انت عرفت شي او نعزول انا عينرجع اخوان نيوزبي نيوزكي تو اینجا ا bekanntه به بالله اق Julie treatsت زده ارسی و احصابه ارس اینogenicی او Parents godو hršو راه را ضرب بالله موسفردیا ميال به اینجا انی اصبره مقول اصبره اصبره خلفی تناول افمار الميال استه كارتانی حما roll اcede هم او اختراه شده خوارو عرف كايا ما تعتبر عرف رشاوه يعني ما تقعدش وابو ما دم يلقوك جوس قال لي لا انك حلال على عرفهم لفظ او كسانيك ورثاكن ورثاني وقف وكل ورثاي بيت اما انك ورثا وقف فكان نسر عرفي او عن رشاوه كبير اقرنوا برشي بعرفا قبل زانين شنو عرفي مردم مختش وقف بكا أو لفظة كوتيانا لفظة كأجرنبو عرف المدلم لحسر أوا بكاري أهانين دعوش ماذا بطا